قرأ الكوفيون تساءلون بتخفيف السين والباقون بتشديدها حمزة والأرحامي بخفض الميم والباقون منصبها نافع وابن عامر قيما بغير ألف والباقون بألف ضعافا إنما قد ذكر أو بكر وابن عامر وسيصلون بضم الياء والباقون بفتحها نافع وإن كانت واحدة بالرفع والباقون بالنصب حمزة والكسائي فلامه في الحرفين وفي القصص في امها وفي الزخرف في إم الكتاب بكثر الهمزة في الأربعة في حال الوصل والباقون بضمها في الحالين فإذا أضيف الأم إلى جمعه وليت همزته كثرة وجملته أربع مواضع النحل من بطون إمهاتكم وكذلك النور والزمر والنجم فحمزة يكثر الهمزة والميم في الوصل والتسائي يكثر الهمزة في الوصل ويفتح الميم والباقون يضمون الهمزة ويفتحون الميم في الحالين والابتداء للجميع بهذه المواضع بضم الهمزة في الواحد وبضمها وفتح الميم في الجمع ابن كثير وبد عامر وأوبكر يوصى بها في الموضع في فالحصات وتابعهم حفص على الثاني فقط والباقون بكسر الصاد فيهما نافع وابن عامر ندخله في الحرفين بالنون والباقون بالياء ابن كثير ولذاني وفي طه إن هاذاني وفي الحج هاذاني وفي القصص هاتيني وفي فصلت أرنا الذيني بتشديد النون وتمكين مد الألف والياء قبلها في الخمسة والباقون بالتخفيف من غير تمكين للألف ولا مده للياء حمزة الكسعي كرهن هنا وفي التوبة بضم الكاف والباقون بفتحها ابن كثير وأوبكر بفاحشة مبينة هنا وفي الأحزاب والطلاق بفتح الياء والباقون بكثرها فيهن الكسائي والمحصنات ومحصنات حيث وقع بكسر الصاد ما خلى الحرف الأولى من هذه السورة والمحصنات من النساء والباقون بفتح الصاد حفص وحمزة والكسائي وأحل لكم بضم الهمزة وكسر الحاء والباقون بفتحهما أو بكر وحمزة والكسائي فإذا أحصين بفتح الهمزة والصاد والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد الكوفيون تجارا عن تراض بالنصب والباقون في الرفع نافع مدخلا وفي الحج بفتح الميم والباقون بضمها ابن كثير والكثائي وسل الله من فضله وسلهم وفسل الذين وشبهه إذا كان أمرا موجها به وقبل السين أون أو فاء بغير همزة وحمزة في الوقف على أصله والباقون بالهمزة الكوفيون والذين عقدت بغير ألف والباقون بالألف حمزة الكسائي بالبخاري هنا وفي الحديد بفتح البائي والخاء والباقون بضم الباء وإذ كانت وإن تك حسنة بالرفع والباقون بالنصب نافع وابن عامر لو تسوى مر الأرض بفتح التاء وتشديد السين حمزة والكسائي وفتح التاء وتخفيف السين والباقون بضم التاء وتخفيف السين حمزة والكسائي أو لمستم هنا وفي المائدة بغير ألف والباقون بالألف فثيل ننظر وإن الله نعم أن يقتلوا او يخرجوا قد ذكر ابن عامر الا قليلا بالنصب ويقف بالالف والباقون بالرفع ويقفون بغير ألف ابن كثير وحفص كأن لم تكن بالتاء والباقون بالياء ابن كثير وحمزة والكسائي ولا يظلمون فتيها وهو الثاني بالياء والباقون بالتاء ولا خلاف في الأول أنه بالياء أبو عمرو وحمزة بيت طائفة منهم بإضغام التائف الطاء والباقون بفتح التاء من غير إضغام حمزة والكسائي ومن أصدق ويصدفون ووتصدية ويصدر وقصد وشبهه إذا كانت الصاد ساكنة وبعدها دال بإشمام الصاد الزائف والباقون بالصاد خالصة حمزة والكسائي فتثبت في الموضعين هنا وفي الحجرات بالتائف والثاء من التثبت والباقون بالباء والنون من البيان نافع وابن عامر وحمزه اليكم السلام لست مؤمنا وهو الاخير بغير الف والباقون في نافع وابن عامر غير اولي الضرر من اصبراء والباقون برفعها حمزة ابو عمرو فسوف يؤتيه اجرا بالياء والباقون بالنون ابن كثير وابو عمرو وابو بكر يدخل الجنة هنا وفي مرم وغافر بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء الكوفيون أي يصلح بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام والباقون بفتح الياء والصاد واللام مع تشديد الصاد وإثبات ألف بعدها ابن عامر وحمزة وإن تلو بضم اللهم وإسكان الورو والباقون بإسكان اللام وبعدها وان الأولى مضممة وثانية ساكنة الكوفيون ونافع الذي نزل والذي أنزل بفتح النون والهمزة والزاي والباقون بضم النون والهمزة وكسر الزاي عظم وقد نزل بفتح النون والزاي والباقون بضم النون وكسر الزاي الكوفيون في الدرك بإسكان الراء والباقون بفتحها حفص سوف يؤتيهم أجورهم بالياء والباقون بالنون ورش لا تعد بفتح العين وتشديد الدال وقالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان والباقون بإسكان العين وتخفيف الدال حمزة سيؤتيهم أجرا بالياء والباقون بالنون حمزة زبورا هنا وفي سبحان وفي الأنبياء في الزبور في الثلاثة بضم الزاي والباقونة بفتحها ليس في هذه السورة من الياءات المختلف فيها شيء سورة المائدة قرأ أبو بكر وابن عامر شنآن قوم في الموضعين بإسكان النون والباقونة بفتحها ابن كثير وابو عمر إن صدوكم بكسر الهمزة والباقون بفتحها نافع وابن عامر والكسائي وحفص وأرجو لكم اللام الله والباقون بجرها والمحصنات وأو لامستم قد ذكر حمزة والكسائي قلوبهم قسيه بتجديد الياء من غير ألف والباقون بتخفيفها وبالالف. رسولنا قد ذكر ابن كثير وأبو عمرو والكسائي السحط في ثلاثة المواضع بضم الحاء والباقون بإسكانها الكسائي العين بالعين وما بعده بالرفع ورفع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والجروح فقط والباقون كل ذلك بالنصمة نافع ولذن بالذن وفي أذنيه بإسكان الذار حيث وقع والباقون بضمها حمزة وليحكم أهل بكسر اللهم ونصب الميم والباقون بإسكان اللهم وجزم الميم وورش على أصله يحركها بحركات همز أهل ابن عامر تبغون بالتاء والباقون بالياء الحرميان وابن عامر يقول الذين بغير واو قبل الهاء والباقون بالواو وابو عمرو بنصب اللام والباقون يرفعونها نافع وابن عامر ما من يرتد بدلجني الثانية ساكنة والباقون بواحدة مفتوحة مشددة ابو عمرو والكسائي والكفار اولياء بخفض الراء والباقون بنصبها حمزه وعابد بضم الباء الطاغوت بخفض التاء والباقون بفتح الباء ونصب التاء نافع وابن عامر وابو بكر فما بلغت رسالاته بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد ونصب التاء ابو عمر وحمزه والكسائي الا تكونوا برفع النون والباقون بنصبها ابن ذكوان بما عاقتم بالالف مخففا وأبو بكر وحمزة والكسائي مخففا من غير آلف والباقون مشدزات من غير آلف الكوطيون فجزاء بالتنوين مثل ما برفع الله والباقون بغير تنوين وخفض اللام نافع وابن عامر أو كفارة طعام بالإضافة والباقون بالتنوين ورفع المين ولم يختلفوا في جمع مساكين هنا ابن عامر قيما للناس بغير ألف والباقون بالالف حفص من الذين استحط بفتح التاء والحاء وإذا ابتدأ كثر الألف والباقون بضم التاء وكسر الحاء وإذا ابتدأوا ضموا الألف أبو بكر وحمزة عليهم الأولين بالجمع والباقون الأول يهني على التثنية أبو بكر وحمزة الغيوب في كسر الغين حيث وقع والباقون في ضمها طيرا والقدس قد ذكر حمزة والكسائي إلا ساحر هنا وفيهود وفي الصف بالألف في والباقون بغير ألف الكسائي هل تستطيع ربك بالتاء وإضغام الله فيها ونصب الباء والباقون بالياء ورفع الباء نافع وابن عامل وعاصم إني منزلها مشددا والباقون مخففا نافع هذا يوم بنصب الميم والباقون برفعها يا اتها ست يدي إليك فتحها نافع وأبو عمر وحفظ إني اخاف لي أن أقول فتحها الحرميان وأبو عمر وإني أريد وَفَإِنِّي أُعَذِّبُهُ فَتَحَاهُمَا نَافِعٌ وَأُمِّي إِلَى هَيْنِي فَتَحَاهُمَا نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو عَمْرٍ وَحَفْصٍ وفيها محذوفة واحدة واخشوني ولا أثبتها في الوصي أبو عمر ينتهي هنا مجلسنا هذا بخير نلقاكم وصلى الله وسلم وبركاته سيدنا محمد وآله وصحبه عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته